وَقيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَقْضُ اللهه قَرضًا حَسَنَا وَماَا تُقم لأَفُسِكُمْ منِن خَيْرٍ تَددُهُ عِندَ اللهِ هو خَرَ وَعظَمَ أَجرْ وَاستَفرِر الله إِ اللهه غَفور الرَّحيم